إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقه العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدًا الذي جعل لكم الأرض مهدًا وجعل لكم فيها سبل لعلكم تهتدون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 وكذلك ما أوسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفوها إن وجدنا أبا Kole, ole, ole, ole, مما وجدتم عليه آباءكم ole, ole, بما أرسلتم به كافرون ole, منهم كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني سيهدين Wajajaleja kallimataan baukiaa Fiii haakibihi Lailahum yörjijuun Bel أُلَاءِ Hääulai Wabaa Hattä jää Hattä jää Hattä jää Hattä وَلَمَّا جاءهم الحق قالوا هذا سح قالوا هذا سحرون وَإِنَّ به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرتين عظيم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 Pue mei, dikri hua, mei nukkoi vlehu, se juponemun, fehua sebili, وَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينَ وَلَيْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ وَلَيْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ افا انت تسمع الصم أو تهدي العمي افا انت تسمع الصم او تهدي العمى ومن كان في ضلال مبين فان ما نذهب بك فان منهم منتقمون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 وَسَأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ أَالِهَةً يُعْبَدُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالْ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 بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا ايها الساحر ادع لنا ربك ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا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 إنهم كانوا قوما فاسقين فلما أسفون انتقمنا منهم انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين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 وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونْ وَاتَّبِعُوا هَٰذَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَلَا يَصُدَّنَّكُمْ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ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 Allahi huo rabbi وربukum fa'abudu هذا صراط mustakim فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين الأخلاء يومئذ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 لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم لا يفتر عنهم وهم فيهم مبلسون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم وما ظلمناهم ولكن كانوا وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ الْيَقُضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ الْيَقُضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قُلْ قال إنكم ما كثون لقد جئناكم بالحق لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمروا فإن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 سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا يلعبون فذرهم يخوضوا يلعبون حتى يلاقوا يومه الذي يعدون وهو الذي في السماوات إلهه الأرض إله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتباوك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة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 وَمَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَا أُولَاءِ قَوْمٌ لَأَيُؤْمِنُونَ فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون